لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ائِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ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 قال اامنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم واوعدكم من خلافهم ولا اصدبنكم اجمعين قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَخْشَى أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ نَكُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ வாஹனா இன் அசிரி ஐபாதி இ 119. وإلى شذمة قليلون 110. وإنهم لنا لغائرون 111. وإنا لجميع حاذرون 112. فأخرجناهم من جنات وعيون وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ